بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا قطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك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 وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْلاَئِتُ ظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَمَتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أدعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَادٍ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَيْكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْكُوراً وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْنَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَمِن كَوَمِّ النُّوحِ وَمِن كَوَمِّ النُّوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَى بَنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا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 ولو ذخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا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 تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حجاب أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولمما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا ۖ فِتَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۖ وَأَوَرْتَقُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا ۖ وَأَرْضًا لَّمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۚ يَا أَيُّهَا لا بيقول لأزواجك إن كلت نتريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرزحكن سراحا جميلة. وإن كن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين منك أجر عظيم يا نساء نبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثير و الذكراة أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمر أي يكون لهم الخيار أي من أمرهم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَلَّا طل قَلَّا لَمْ بِنَا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمُسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِئٌ وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا إذا قضوا منهم وَطَرَى وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ شُنُّةَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ شُنُّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا لا أحد من رجالكم ولكن ولكن الرسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء علما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله بكرًا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إلى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 إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحهن وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عليه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 ترضي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن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 من أزواد ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحبيب إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يَسْتَحِي من الحق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 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعضه أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن أن الله كان بكل شيء علما لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا وَلَا ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن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 وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملو فقد احتملو مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنا أي عرفنا فلا يؤذينا وكان الله غفور رحيم لَإِنْ لَمْ يَلْتَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوْنَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا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 فأضلون السبيلا والبناءاتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا